وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَى بعهده مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَائِعَةٌ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِالنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِهِ بَعْدِ مَا تَبِيَلَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلَّا عَمَّ وَعْدَةً وَعْدَهَا إِنِّي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 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رَغُوفُ الرَّحِيمِ، ثم تاب عليهم إنه بهم رَغُوفُ الرَّحِيمِ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى إذا ضاقت عَلَيْهِمُ الأرض بِمَا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا وظنوا أن لا بل جاء من الله إلا إليه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عَلَيْهِمْ أنفسهم ظنوا ألا من جاء من الله إلا إلي وظنوا ألا من جاء من الله إلا إلي فَإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرض بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَّالِجَاءُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيَّ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اتقوا <تصفيق> الله، وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا الصادقين اتق الله وكونوا مع الصادقين اتق الله وكونوا مع الصادقين اتق الله وكونوا مع الصادقين اتق الله وكونوا الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا صادقی الله